إلا إذا وجد ما يجب النصب لأنه منقوصا فتقول قرأت الباب الحادية والعشرين وأما إذا كان مرفوعا فإنه بالسكون يعني غمبني في أن كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل يعني مثلا المعطل هو الذي نفى شيئا من أسماء الله وصفاته سواء كليا أو جزئيا نسمي هذا معطلا وقد مر علينا أن من المعطلة من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الصفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويقر بالأسماء وبعض الصفات ثلاث اقسام وفيها ايضا المعطلة أدر من هذا غلاق ينكرون الأسماء والستفات الأسمى والستفات جميعا طيب وفيهم من ولا أشد يقولون إن الله لا يصد ثبوت ولا نفي لا بإثبات ولا نفي فينكرون الإثبات والنفي عرفتم؟ لكن مشهور من ينكر الأسماء والصفات ومن ينكر الصفات دون العسمى ومن ينكر بعض الصفات المعطل من نفى شيء من اسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوه الجهمية فأمن الجهم بن صفوان والمعتزلة واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد والأشعرية الذين ينتسبون ما نقول أتباع الحسن الذين ينتسبون إلى ابي الحسن الاشعري وليس من اتباعه في الواقع لأن أبا الحسن الأشعر رحمه الله صرح في آخر كتبه أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وأنه مثبت للصفات الله عز وجل وأنكر على المعتزله والمعطلة وهذا رجوع منه عن مذهبه الذي كان عليه عرفتم لأنه كان أربعين سنة على مذهب المعتزله قضي إنسان من عمره وهو على مذهب معتدله يناضل عنه ويدافع، ويقرره ويثبته ثم كان له حالة انتقال <تصفيق> فترة انتقال من هذا المذهب إلى مذهب وسط بين مذهب السنة وجماعة وبين مذهب المعطلة. ثم استقر أمره على مذهب أهل السنة وجماعة فله رحمه الله ثلاث مراحل أتباعه الذين يدعون أنهم أتباعه كانوا على مذهبه الوسط أخذوا المذهب المتوسط وصاروا يقول هذا مذهب الأشعري ونحن عليه ولكنهم في الواقع منتسبون لا متبعون طيب وليس مثل أماثيرديه غيرهم يعني العلماء كثيرون في, في هذا الباب أو كثير في هذا الباب اختلافهم. حتى الذين ينتسبون الى الإمام احمد رحمه الله منهم اشاعره ومنهم اناس متلذذون بين الاشاعره وبين مذهب السلف لكن الحمد لله مذهب السلف بين واضح اقول هذا المعطل الممثل من اثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضه الرافضه الذين يدعون أنهم شيعة علي بن أبي طالب البيت هؤلاء مذهبهم معروف وهم أقسام فرق منهم من بلغ الكفر ومنهم دون ذلك فهؤلاء الرافضة كان متقدموهم يقولون بالتمثيل ويقولون إن الله سبحانه وتعالى أما يقولون علوا كبيرا إن الله تعالى على صورة شاب أمرد، وأنه ينزل إلى السماء إلى الأرض ويفعل ويفعل نعم لكن بعد ذلك رأوا أن هذا كلام لا يعقل فصاروا على مذهب أهل التعطيف على مذهب المعترضة أما متقدموهم فكانوا يمثلون لكن ذيهم يمثل الله بخلقه لأنهم غلوا في الإفتاء وقالوا الله لله يد ونحن لا نعقل يدا إلا ما نشاهد إلا وجه ونحن لا نطل وجها إلا ما نشاهد وهكذا وسيأتي رد عليهم من شاء الله وما بعد نقول حقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل سبحان الله كل معطل ممثل المعطل لماذا عطل فرارا من التمثيل كيف تقول أنك أنت معطل ممثل نعم ما يمكن أن يكون معطل ممثل وهو ما, ما, ما عطل إلا فرارا من التمثيل طيب الممثل نقول انه معطل كيف تقول معطل وهو يثبت الصفات الآن يقول أشهد بالله أن لله وجها ويدا وعينا وقدما نعم أشهد بذلك لكنها مثل ما المخلوقين كيف تقول مثل معطل ها نشوف الآن المهم أن هذا في أول الوهله تقول هذا تناقض كيف يكون المعطل ممثلا وكيف يكون الممثل معطلا استمع للتقرير أما المعطل فتعطيله ظاهر أولا المعطل تعطيله ظاهر لأنه ينكر يقول ما لله واجه ولا يد ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا, ولا شيء من الصفات لكن تمثيله وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن اثبات الصفات يستلزم التشبيه فأخذ ينفي الصفات فرارا من من ذلك فمثل أولا وعطل ثانيا سأقول قلنا المعطل لماذا انكرت أن يكون لله يدم إن يقول الله يد قال لأني لو أثبت لله يدا لمثلته بخلقه الآن بنى تعطيله على إيش على تمثيل بنى تعطيله على تمثيل فمثل أولا وعطل ثانيا هذا من وجه من وجه آخر ما ذكرناه لكنه واضح إذا عطر الله من ستاةه فقد مثله بماذا؟ بما هو, بما هو ناقص مثله بما هو ناقص إذا قال ليس له يد مثله بمن لا يد له إذا قال ما الله وجه مثله بمن لا وجه له وهكذا فهو لو قال أنا أقف موقفا سلبيا لا أثلث ولا أنفي فكان أمر أهول لكن هو ذنفي فإذا يكون قد مثل الله عز وجل بمن لا يتصف بهذه الصفات فيكون في وقوع من شيء من فهمه أن الافتى لازم التمثيل فنفى ومن كونه اذا نفى هذه الصفات فقد مثل الله بما لا بمن لا يتصف بهذه الصفات فصح أن نقول للمعطل النفا يمثل وأما الموثل فتمثيله ظاهر وأما تعطيله فمن ثلاثة فمن ثلاثه أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفه حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه فإن النص, إنما دل فإن النص دل على دال على اثبات صفة تليق بالله لا على مشابهه الله بخلقه وهذا تعطيه نقول للممثل أنت إذا قلت إن قوله تعالى لما خلقت بيدي يدل على أن لله تعالى يديني مثل مثل أيدي المخلوق هل عطل هل النصر أو قال بمثل النصر عطل النصر لماذا لأننا نعلم علم اليقين أن, أن النصوص الواردة في إثبات الصفات لله عز وجل إنما تدل على صفات تلوق به ولا تماثل صفات المخلوقين فإذا جعلها دالة على صفات تماثل صفات المخلوقين فقد عطلها عن مدلولها ومن قال إن النصوص الواردة في الصفات تدل على التمثيل فقد كفى لانه كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهنا اذا نقول انت ابطلت النص عن مدلوله لاننا نعلم علم اليقين ان النص لا يدل على اثبات ايش المثل لله عز وجل طيب هذا واحد ثانيا انه اذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه مثل قوله ليس كمثل شيء ولم يكن له كفوا أحد وهذا واضح أيضا إذا مثل بخلقه فقد عطل جميع النصوص الدالة على نفي المماثلة كيف ذلك لأن إقرار النصوص الدالة على نفي المماثلة أن تقرها على أنها نافيه لماذا؟ للمماثلة فاذا قلت ان الله مماثل لخلقه ابطلت هذا النص ابطلته ليس كمثل شيء وان تقول بل مثله شيء وحينئذ تكون معطلا لكل نص دل على نفي المماثله لله مثاله ليس كمثل شيء لم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أنجادا وما أشبه ذلك. فأنت الآن عطلت كل نص يدل على نفي المماثل لها عز وجل ثالثا أنك إذا أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه اللب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص من جميع الوجوه إذا أقول أنا تكمل من عندي. لا مهو لازم اقول اذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن ماله عن كماله الواجب لانه مثل كامل بالناقص فيكون في ذلك تعطيل تعطيل لكمال الكامل ومعلوم ان تشفيه او ان تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا بل المقارنه بين الكامل والناقص لغير الالزام يجعله ناقصا قال الله قال الشاعر الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف انضى من العصف لو أنك جئت تتخى بسيفك وقل والله عندي سيف سيف حاد عظيم بكر انضى من عصف لان اللي اجبر من الذراع ايش هذا ها هذا عيب بالسيف ولا لا ما في شك لانك اذا قلت هذا الكلام هذا تصورت ان هذا السيف ما يقطع الحبل لانه مدام أمضى من العصا العصا اضربه الحبل ما يقطع فاذا تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا فكيف اذا اذا نعم اقول مدلول قصدت ان مدلول البيت ان المقارنه بين الكامل والناقص يجعل الكامل ناقصا فكيف إذا سوي بينهما وقولنا إن المقارنة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا إذا لم يكن على سبيل الالزام فإن كان على سبيل الإلزام فإنه لا يجعله ناقصا قال الله تعالى قول الله خير أم ما يشركون هل نقول إن الله لما قال الله خير ما يشركون يدل على أن, الل أن الله مماثل بهذه الأصنام لا لكن هذا من باب الإلزام إلزام الخصم يقال أنت تقر بأن الله خير فكيف تجعلها شريفة مع الله عز وجل طيب لو قال, الم لو قال الممثل إن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بأن له يدا ووجها ونحن لا نعقل يدا ووجها إلا مثل ايدينا ووجوهنا قلنا ألست تقرأ قول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم يمشي على بطل ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أهبة تقرأ هذا ولا لا يقولنا أما هذا طيب ومنهم من يمشي على رجلين أنت تمشي على رجلين وش اللي NE Divine's�� za Gheeriy hatte التجازة تمشي على رجلين هل رجلك انت كرجل الدجاجه ها؟ لا فهذان رجلان مختلفان في القران فكذلك ايضا اذا قال الله لما خلقت بيدي لا يمكن ان نقول ان يدي الله مثل يديك فيد الدجاجه تماثلها تليق بها ويد الانسان تليق به ويد الخالق تليق به ويد المخلوق تليق به فلا يلزم من التشابه في الاسم ان تتشابه الحقائق نعم طيب الباب أظنه واضح الان هذا الباب مهم جدا أن نقول للممثلين أنتم معطلون وأن نقول للمعطلين أنتم ممثلون الباب الثاني والعشرون في تحضير السلف عن علم الكلام علم الكلام وما أحدثه المتكلمون في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي ابتكروها واعرضوا بها عما جاء في الكتاب والسنة طيب هذا تعريف فعلم الكلام هو عبارة عن إثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا انتبه عبارة عن اثبات العقائد بالطرق الكلاميه ولذلك سميناه علم الكلام بكثافه بكثره كلامه بكثافه يعني معناه علماء الكلام تجد الواحد يكتب له صفحتين ثلاث صفحات علشان مساله واحده فكلهم هذا وهذيان ولهذا نقول ولهذا نسميه بعلم بعلم الكلام فهو اثبات العقائد بالطرق الكلامية المبنية على الجدل الذي يسمونه عقلا هذا علم الكلام ولم يحدث علم الكلام إلا بعد انقراض الصحابة لما دخل هؤلاء الذين أرغم بعضهم على الدخول في الإسلام حاولوا أن يفسدوا العقائد واتوا بهذه الطرق المبيه على الجدل والخصومة والنساء والتشويش حتى إن بعضهم يقول لا تصح عقيدة الإنسان حتى يتقدمها شك فيشك أولا ثم يحاول أن يزيل ذلك الشك ولكن اعوذ بالله من يأمن نفسه إلى شك أن يرجع إلى اليقين أخشى أنه إلى شك رجع إلى الكفر نعم وعلى كل حال فكلامهم باطل من اصله وقد حذر السلف رحمهم الله نعم وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام واهله لما يفضي اليه من الشبهات والشكوك حتى قال الامام احمد رحمه الله لا يفلح صاحب كلام ابدا اوذ بالله صاحب الكلام ما يفلح لاننا إذا رجعنا إلى أحوال المتكلمين، وجدنا أنهم في حيرة وشك وقلق وأن الإنسان منهم يموت وهو شاك في دينه قال بعض السلف أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام وكان بعضهم يقول عند موته أنا أموت على دين العجائز دين العز ليش لأن دين العجائز مبني على الفطرة والتسليم للنصوص العجوز ما تعرف الجادل تذهب تأتمي عقيدة على الجدل تقرأ الكتاب والسنة وتأخذ به فهم يتمنون أن يعودوا إلى دين العجائز ولكنه لا يحصل لهم بما في قلوبهم من و قال بعضهم ايضا من طلب علم الكلام تزندق عصارا زنديقا ويكفي, ويكفي مثل هذه العبارات تحذيرا عنه وقال الشافعي حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعاء ويطاف بهم في العشاء والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه وأقبل على علم الكلام رحمه الله وهذا مستحقون لهذا الأمر لأنهم أفسدوا العقائد بهذا الكلام الذي أتوا به وهم يزعمون أنهم حققوا العقائد ولكنهم خرقوا العقائد في الواقع جذبوا بالجريد والنعاء كما ضرب شارب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك يطاف بهم العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك السابق السنة وأقبل على علم الكلام لماذا تعزيرا وتحذيرا تعزيرا لهم وتحذيرا لغيرهم لأنهم ارتكبوا أمرا محرما ليس ما أخذوا عقيدتهم من ارتكبوا السنة قال شيخ الاسلام رحمه الله وهم مستحقون لما قاله الإمام الشافعي من وجه ليتوبوا إلى الله ويرتدع غيرهم عن اتباع مذهبهم ولكن إذا نظرنا إليهم من وجه آخر وقد استولت عليهم الحيرة واستحوذ عليهم الشيطان فإننا نرحمهم ونلق لهم لكن كلام الشيخ أقوى من هذا يقول فإن هؤلاء أوتوا فهوما وما اوتوا علوما وآتوا ذكاء وما اوتوا ذكاء وآتوا سمعا وأبصار وأفئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون هذا كلام الشيخ في الفتح حمالي في العصل و... وليس لما قلته ولكنه فاتنا، لأن فيه فائدة عظيمة أن هؤلاء الجماعة عندهم ذكاء ولكن ما عندهم ذكاء، ما ذكيت نفوسهم والعياذ الله عندهم فهم ولكن ما عندهم علم لانهم هم اقل من الناس معرفه بالكتاب والسنة حتى هم بأنفسهم مقرون على انهم لا يعرفون شيئا من ذلك نعم طيب اه. اوتوا سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنه سمعهم ولا ابصارهم ولا اجدهم من شيء اذ كانوا يدحلون بايات الله وحاقد مما كانوا به يستدعون فنحن اذا نظرنا اليهم من جهه الشرع ماذا نصنع بهم نؤدبهم كما قال الشافي واذا نظرنا اليهم بعين القدر رحمناهم ورققنا عليهم ولكن ولكن اذا اجتمع عندنا نظران نظر الشرع ونظر القدر نغلب جانب الشرق ولهذا لو جئ إلينا بشيخ كبير شيخ كبير مرير ما يشتغل بيده اليمنى وهو سارق سارق سارق إن نظرنا إليه بعين الشر قلنا اقطع يده وإن نظرنا إليه بعين القدر إله شيخ كبير وعازل ولا يعمل الذي يجهلهمنا وليس لأهله كافل يكفلهم فإننا نطرق لنقول هذا مسكين إذا قطعنا يده ما يبقى كافل لا له وللأهل لكن الله عز وجل يقول الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهم مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فالدين مقدم على القدر نعم يقول فلنا فيهم نظران نظر من جهة الشرع نؤدبهم ونمنعهم به من, شر من نشر مذهبهم ونظر من جهة القدر نرحمهم ونسال الله لهم العافية ونحمد الله الذي عاثانا من حالهم وأكثر من يخاف عليه عليهم الضلال هم الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غلتهم هكذا قال السلوح للسام أكثر من يخاف عليه طلال الذين دخلوا في علم الكلام ولم يصلوا إلى غايةه طلال لماذا السماء يقول ووجه ذلك أن من لم يدخل فيه فهو في عافية منه منه نعم أحسن نفسي منه لأنهم موجود لعمل فهو في عافية من ومن وصل إلى غايته فقد تبين له فساده ورجع الى كتاب والسنة كما جرى لبعض كبرائهم فيبقى الخطر على من خرج عن استراض المستقيم ولم يتبين له حقيقة الأمر طيب هل عندنا شاهد يدل على أن من بلغ الغاية منه فقد رجع الى الحق نعم عندنا من كلام رؤسائهم مثل الرازي والغزالي وغيرهم كثير أقر على أنفسهم بالجهل والظلال والحيرة ومن أحسن ما رايت كلام الرازي كذلك حيث قال لا قبل لقد, لقد تأملتوا الطرق الفلسفية الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقه القرآن أقرأ في الإستاذ قوله تعالى الرحمن على عرش السواد إليه يصعب الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي فإن هذا واضح جدا أن هذه الطرق التي سلكوها والمناهج لا تغني شيئا وقال آخر لعمري طفت المعاهد كلها وصرفت طرفي بين تلك العوالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. أن كلهم حيار مضطربين صلى الله عليه وسلم. وقد نقل المؤلف رحمه الله في هذه الفتوى كثيرا من كلام من تكلم في هذا الباب من المتكلمين وقال وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار الثلاث عن كل كلام هذا صحيح ولا لا يعني إنسان يستغني بالكتاب والسنة وكلام الثلاث الصالح عن كل كلام من كلام متأخرين لكن المؤلف بي وسهى نقله ولكن ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم فلو اتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم الان هذا واقع بعض الناس ينتسب إلى طائف معينه نعم و يحسم الظن بها ويرى أنها حققت في هذا الباب ما لم يحققه غيرها حتى إن بعض الناس تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم يقول لك وش يقول لك الشيخ القلال نعم هذا خطأ نعم ولما سئل الإمام الشافي رحمه الله عن مسألة فقال قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا قال له السائل ما تقول أنت ما تقول أنت فقال له غضب قال أتراني في كنيسة أتراني في بيعة أتراني كذا وكذا أقول لك قال رسول الله ثم تقول ما تقول أنت فوبقه على ذلك لأن هذا هو المؤمن المؤمن هو الذي لا يقول ماذا قال فلا يقول ماذا قال الله ورسوله هذا المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومجاس الله ورسوله فقد ضل غلال مبينا نعم الإنسان القاصر صحيح أنه إذا رأى عالم من أهل العلم الموثوق بعلمهم وأماناتهم يحترم هذا القول يحترم هذا القول ولا يجزم بمخالفته حتى يتبين له أنه على خطأ ولهذا كثيرا ما نطالع كلام شخص ثامن هي وكلام يقين وعالم المحققين و و ونهتدي بها لكن اذا علمنا انها مخالفه للكتاب والسنه فاننا لا لا نقدمها على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال وليس كل من وليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. المعلم رحمه الله نقل عن المتكلمين عن أكابرهم هم محترمون عند أتباعهم في كتاب الفتوح الحموية نقل شيئا كثيرا. يعني بعضهم نقل عن الصفحات ليس صفحة واحد وبعضهم كلاما قليلا. المهم إن في أثناء الكلام الذي ينقله ما نعلم علم اليقين أن شيخ الإسلام لا يراه ولهذا هو قال عن نفسه ليس كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من من كل من تكلم به حتى ولو كان كافرا لو كان كافرا إيه نعم إذا جاء الإنسان بالحق فاقبله لا لأنه جاء به فلان ولكن لأنه الحق كما أن من جاء بالباطل نرده ولو كان من قاله من أهل الحق لأن الواجب أن نتبع الحق حيثما كان ويعرف الحق بالرجال ها؟ أو الرجال بالحق نعم يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال لكن لا شك أن من كان مأمونا فإن قوله له, إن قوله له قيمته ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبين فأمر بالتبين في خبر الفاسق لأنه ليس أهلا لأنه قبل قوله ولكن العجل أمر بقبول قوله نعم فتبين رحمه الله أن الغرض من نقله بيان الحق أن الغرض من نقله بيان حق من أي إنسان وإقامة الحجة على هؤلاء من كلام أئمتهم والله أعلم وهذا موجود الآن الآن إذا قلت مثلا لواحد هذا مذهب ما قلت ما إذا أتيت بحكم مسائل من المسائل واستنكرها من يقول هذا قلت هذا مذهب لما محمد يصير كانه مصبوب على راسه ماء ماء بارد خلاص يطمئن ويستانس ويستقر وهم بالاول مستنكروا او تيجي واحد مقلد الشافعي تقول مثلا هذا القول ثم يستنكروا ويستغربوا كيف يكون؟ هذا يكون والله هذا مثلا الشافعي هذا ما قاله النووي في المجموع وما اشبه ذلك يهجد ويسكت معنى بالأول كان بينكر عليك اشد أشد الانكار وهذا موجود في كل وقت حتى الآن يعني أن الإنسان ينبغي له إذا أمكنه اقناع الغير ولو بنقل كلام من ليس من ليس قوله حجه فلا باس استقامة في باب الإيمان بالله ولم الآخر نحن ذكرنا كثيرا أن الله عز وجل يقرن بين الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان به أصل كل الإيمان والإيمان باليوم الآخر هو الذي السبب الذي يحد الإنسان إلى العمل، لأن العامل إذا لم يعتقد بأن هناك مبعثا يجاز الناس فيه بأعمالهم، فإنه يعمل أو لا، فإنه لا يعمل. إذا لم يعتقد ذلك ويؤمن به، فإنه لا يعمل. لو كان الإنسان لا يرى إلا أنها الحياة الدنيا يحيى قوم ويموت آخرون ما عمل أبدا للآخرة ولا أطلق نفسه الحريه التامه للشيطان والهوى فلهذا يقرم الله دائما بين الإيمان به الذي هو أصل كل الإيمان والإيمان باليوم الآخر الذي هو السبب الوحيد للعمل الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاث أقسام بل إلى أربعة أقسام قسم على الحق وقسم أهل تخيل وقسم أهل تجهيل وقسم أهل تأويل اربعه قسم أما القسم الأول فإليك بيانهم يقول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الصراط المستقيم علما وعملا علما هذا يعود إلى الأمور العلمية العقدية وعملا يعود إلى الأمور العملية الجوارحية التعلق بالجوارح فهم على الصراط المستقيم في العلم والعمل يعرف ذلك من تتبعها بعلم وعدل انتبه لها الكلمتين النظر إلى الناس إذا لم يكن بعلم وعدل صار سببا للجور والظلم إذا نظرت إلى غيرك فانظر إليه بعلم وعدل لأجل أن تعطيه ما يليق به من الحكم لأنك إن نظرت بجهل فإنك قد تحكم بالشيء وهو لا سحقه وإن نظرت إليه بجور فإنك قد تحكم عليه بالشيء الذي ترى أنه بريء منه لأنك جاعل لأنك جاعل حتى لو وجد قراء تدل على ما حكمت به وهو من الامور التي, التي تخفى فانه لا يجوز لك الحكم عليه الم تروا إلى اسامه بن زيد رضي الله عنه حين لحق المشرك بالسيف فوقف المشرك وقال لا اله الا الله فظن اسامه انه قال ذلك تعودا من القتل فقتله ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال نعم يا رسول الله انما قالها تعودا مو حقيقه ولهم من قلب فقال قتلته بعد ان قال لا اله الا الله فما زال يكررها حتى قال اسامه تمنيت اني لم اكن اسلمت من بعد انتبه إذن الحكم على الناس احتاج إلى إيش؟ إلى علم وعدل فمن قال بجهل ظلم ومن قال بجور ظلم وكثيرا ما نظن في الإنسان ظنا فإذا الامر بخلافه لو وجدت رجلا معه امرأة يمشي في السوق ويكلمها ويحارثها قلت هذا الرجل هذا بهذا هذا يكلم الناس في النساء في الأسواق ويمشي معهم ما في خير وحكمت عليه بانه رجل ساقط سافل لانه يمشي مع امراه السوق ويكلمها ماذا نقول في هذا الكلام في هذا الحكم لانه مبني على ايش على الجهل هل علمت انها أجنبية منه لا اذا كيف تعقب لو أنك رأيت إنسانا تعرف أن الذي تمشي معه امرأة من محابدة فذهبت إلى الوالي قلت عاشف هذا الرجل الذي يقول معه امرأة أجنبية منه عليك به ابطش به وش يكون هذا جور ولا جهل نعم جور وظل هذا خلاف العدل ولهذا السما لهذا الكلام لا بد أن تنظر إلى الناس حين الحكم عليهم بماذا بالعلم والعدل بالعلم والعدل أما أن تحكم بجهل فهذا خطأ أما أن تحكم بجوا فهذا خطأ وكثير من الناس تجدوه يتكلم بجهل وربما يتكلم بجوا في الحكم على الناس وهذا حرام قال الله عز وجل ان الله يامركم ان ما الامانه الى اهلها واذا حكمتم الناس ان تحكموا بالعدل طيب من نظر الى طريق النبي عليه الصلاه والسلام بعلم وعدل فانه يحكم بانها إيش؟ على الصراط المستقيم وانهم قد حققوا الايمان بالله واليوم الاخر واقروا بان ذلك حق على حقيقته وهم في عملهم مخلصون لله ومتبعون لشرعه فلا شرك ولا ابتداء ولا تحريف ولا تكفير هذه طريق النبي عليه الصلاة والسلام بل من نظر إلى إلى هذه الطريقة بالعلم والعدل علم أنها أفضل طريقة وأنها الطريق الوحيد إلى سعادة الدنيا والآخرة أما المنحرفون عن طريقهم في ذلك فهم ثلاث طوائف اهل التخيل واهل التأويل واهل التجهيل. انتبه لهذا الباب لأنه مهم جدا. المنحرفون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في امر الايمان بالله واليوم الاخر فطوائف ثلاث اهل التخييل واهل التاويل واهل التجهيل اهل التخييل سموا بذلك لانهم يقولون ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الله من امر الايمان بالله واليوم الاخر كله امثال وتخيلات لا حقيقه لها ما لحقيقة فليس هناك رب ولا بعث ولا جنة ولا نار، لكن الرسل جاءوا بذلك على سبيل الأمثال ضرب الأمثال وعلى سبيل التخيلات حتى يتخيل الناس أن هناك ربا ويوما آخر وجزاء وعقابا أنتما يا جماعه ولهذا سموا بهذا الاسم سموا هذا التخييف لأنهم يقولون به من هؤلاء يقول فأما اهل التخييف هم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم الفلاسفة هؤلاء هم الذين يبدعون أنهم الحكماء العقلاء ويرون أن العلوم التي سوى علومهم ليست بشيء حتى علوم الأنبياء عندهم ليست بشيء تقول هذه علوم عجائز ولا, ولا تصلح لأهل العقل وطبعا هم ينكرون الخالق وينكرون اليوم الآخر لأنهم ماديون دهريون لا يؤمنون بشيء ولا يؤمن بالله ومع ذلك عندهم من الكبرياء والغطرسة ما يجعلهم يرون الناس كامثال الذر ولا يباون بهم فهم فلاسفه والباطنيه الباطنيه هم الذين يقولون ان الدين له ظهر وباطن او ظاهر وباطن فالظاهر لاهل الظاهر والباطن لاهل الباطن من هم اهل الظاهر اهل الظاهر هم الصدد الذين يلعب الناس بعقولهم يكونون في جنة وفي نار وفي الصلاة الصوم الحج ما اشبه ذلك ويمشون هذا العوام والباطن هو الذي عليه أئمتهم وسيأت إن شاء الله مذهبهم وطيقتهم في العمل هؤلاء يقولون إنما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان بالله والعمل الاخر أمثال وتخيلات لا حقيقة لها في الواقع أعوذ بالله يعني الواقع عندهم أنه لا رب ولا بعث ولا جزاء وإنما هي أرحام تدفع واراض تبلع فقط ولا في الشيء ولكن وإنما المقصود بها انتفاع العام وجمهور الناس لأن الناس إذا قيل لهم إن لكم ربا عظيما قادرا رحيما قاهرا وأمامكم يوما عظيما تبعثون فيه وتجازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبه منهم وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء يقولون هذا ما الحقيقة طيب ليش الناس الرسل تاتي وتقول الناس ان لكم ربا وان هناك جنه وهناك نارا قالوا نعم قالوا هذا لأجل ان يسير الناس على ما وجهوهم اليه لأنه يقين للناس ان لكم ربا رحيما قادرا عظيما شديد العقاب وما اشبه ذلك ولكن افعلوا كذا وفعلوا كذا وتركوا كذا وتركوا كذا وإلا فسيعاقبكم هذا الرب ينصعون للأم نعم ينصعون لهذه الأوامر ويطيعون لكن إذا لم, إذا لم يقل لهم ذلك كل ركب رأسه ولا همه أحد طيب إذن تعالى هؤلاء يكون ذكر الله عز وجل وذكر اليوم الآخر ما هو إلا تخويف وترويع فقط مثل ما تقول للصبي اسكت ولا ترى يجيك البعبع نعم ولا ترى ينزل عليك من السماء صفيحة حاملة العام يقول المقرصة حاملة المقرصة يسمى بها القرص هل صحيح هذا لكن قلنا له ذلك الشيء من أجل يسكت تروع ويسكت هذا هو الأمر عند هؤلاء الفلاسفه والباطنيه ومن تابعهم ولا ما فيه رب ولا جزاء ولا فاحث نسال الله العافيه والسلامه ثم هل ما قالوه هو ما استقر في فطرهم الجواب لا لانه لا يمكن لاحد ان ينكر الخالق قد ينكر الجزاء ولكن انكار الخالق لا يمكن ابدا لأن أي عاقل لا يمكن أن يقول إن الحادث يحدث بدون محدث ابدا لكن هذا كلام ثم إن هؤلاء على قسمين غلاث وغير غلاث فأما الغلاث الغلاث في المغلين في مذهبهم فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون حقائق هذه الأمور وأن من المتفلسفه الإلهية ومن يدعونهم أولياء من يعلم هذه الحقائق. وله متكلسفة الالهيه هناك فلاسفه طبائع غيول. ما يتكلمون في الإلهيات. يتكلمون في الطبيعة وأحوالها ونتائجها. وأما مسألة الإلهيات والعبادات ما يبحثون فيها. وفي الفلاسفه في الإلهيات يتكلمون في الله عز وجل. على على زعمهم ويجعلونه على ما يريدون الغلاة يقولون إن الأنبياء لا يعلمون الحقيقة ها؟ سمعوا وحيا وحيا إليهم وقيل لهم اصنعوا كذا ومروا الناس أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلموا بذلك وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور ولكنهم ذكروا للناس أمورا تخيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس إلى اخره هؤلاء طيب الثاني من الفلاسفه يقولون ان الرسل يعلمون إن ما هناك رب ولا بعد لكن رأوا أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا أي بأن يقولوا إن هناك ربا وبعتم لأجل إيش لمساحة الخلق على الشيء وفكونهم على ما يقولون وهؤلاء يزعمون أن الأنبياء عباقرة اذكياء رطلة وليس لهم سرطة بالله لأن ما في إله عندهم لكن هذا النبي عندهم رجل من عباقرة اذكياء اصطنع بنفسه أمورا يرى أنها مصبحة كالقوانين الوضعية فدع الناس إليها وحذرهم من مخالفتها بهذا الرب وهذا البعث وليس هناك بعث ولا جزاء نعم يقول فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهد أولى الطائفة الأولى الذين يقولون أن الرسل لا يعلمون الحقائق على ما هي عليه هؤلاء قالوا ان الرسل جهال فدعوا الى الجهل ودعوا بجهل والثاني حكمت عليهم بالخيانة والكذب لان الرسل على زعمهم يعلمون انه ليس رب ولا جزاء ولكن قالوا للناس ان لكم رب وجزاء وهم يكتبون عليه فحكموا عليهم بالكذب والخيانة ايهما اشد يمكننا اشنا لكن أيهما اعظم قدحا في الرسل إن قلت الأول لأنه كيف يدعون إلى أمرين يجهلونه وإن قلت الثاني وهو أنهم كذبوا على الناس وخانوهم الثاني الطائفه الثانيه يقولون أن الرسل يعلمون الحقائق على ما عليه وأنه ما فيه رب ولا جذب لكن كذبوا على الناس من أجل المصلحة إذن هم كذبوا وخانوا كذبوا على الناس وقالوا إنكم ربا وخانوهم حيث لم يعلموهم بالحقيقة أما الأولون فإنهم جهل جهلوا النبي فباعتبار حال النبي وضعفه وعجزه الطعفة الأولى أشد وباعتبار خيانة النبي وكذبه فالثانيه أشد قال هذا هو قول أهل التخيل فيما يتعلق بالإيمان بالله و القول أما في الاعمال فمنهم من يجعلها حقائق يؤمر بها كل أحد ومنهم من يجعلها تخيلات ورموزا يؤمر بها العامة دون خاصه قالوا العمل الان نفهم الايمان على اعتقاد عندكم انه ما فيه رب ولا جزاء لكن في العمل تؤمنون بالصلاة منقصر بعضهم قال نعم نؤمن بالصلاه والزكاه والصيام والحج ونقول ان هذه الاعمال مصلحه للعامة ها ولا الخاص وكل من بها فنقول لعامة صلوا ونقول للخاص صلوا ونقول لعامة زكوا ونقول للخاص زكوا ونقول لعامة صوموا ونقول للخاص صوموا ونقول لعامة حج ونقول للخاصه حج لان هذه الاعمال تؤثر هذا الإنسان انطباعا خاصا يكون منقادا للفرائض فنأمر بها كل أحد ومنهم من يقول لا حتى الأعمال لا حقيقة لها وإنما يؤمر بها العامة دون خاصة فعندهم من الرسل من العوام ولا من الخواص من العوام لأنهم لا يصلون وذكّون ويصومون ويحجون كل العالم الذي يتعبد الله عندهم من العوام الذين لا يعرفون الحقائق ولا يعرفون الأمور وأما الخواص فإنهم لا يؤمرون بهذه الصلوات ولا بهذه الصيام ولا بالزكاة ولا بغيره ما يؤمر لأنه وصل إلى مرحلة تسقط التكليف لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهؤلاء وصلوا الى درجه اليقين فانتهت العباده في حقهم لان حتى للغايه وما بعد الغايه يخالف ما قبلها ان انت لو سافرت الى بلد فان سفرك ينتهي عند وصولك اليها وحينئذ تضع العصر وتنوخ الناقه ولا ولا تعمل اي عمل من اعمال السفر هكذا يقول هؤلاء بالله ان الانسان اذا بلغ الغايه سقطت عنه الوسيله وهذه العباده وسائل توصلك الى اليقين ثم بعد ذلك لا تعمل طيب وش عبادات الخاصه استنوا اليها يقول فيؤدون الصلاه بمعرفه اثارهم والصيام بكتمانها والحد السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك يقول الصيام الذي يؤمر به العامة أن يمسكوا عن الطعام والشراب من طريق الفجر الى غروب الشمس والذي به الخاصة أن يكتموا أسرارهم أسرار الفرقه والطائفة طيب الصلاة صلة بين العجو وبين الله لا تركون وسجود هذه صلاة من؟ العوام سرتهم هم ان تعرف اسرارهم ولهذا هؤلاء الفرق الباطنيه واشفاعهم موجودين الان ما يأذن لكل واحد يدخل معهم حتى يتمرن ولهم مراتب عشر ينقلون الانسان من مرتبه الى مرتبه ولا يمكن ان يخبر بالمرتبه الثانيه حتى يتقن المرتبه الاولى كلها مبرية على أسرار عظيمة أسد من أسرار الحرب ليش لأنه لو اطلع الناس على أسرارهم هذه لقتلوهم قتلا ما أبقوا لهم على ارض ديار لكن يتسترون فيقولون إن الصلاة ليست الصلاة بين الإسلام وبين الله يعني ما فيه, ما فيه إله الصلاة ان يكون بينك وبين اوليائهم صله بحيث يخبرونك باسرارهم تركيب الصوم نعم كيف اصوم اكتم هذا السر لان الصيام في اللغه الامساك والصيام عندنا هو الامساك عن اظهار الاسرار امسك لا تعلم فيكون صيام هذا بالليل والنهار ولا بالليل فقط بالنهار فقط بالليل والنهار الى ان يموت لان لازم يقسم الاسرار ولا ما صام الحج قال الحج ليس ان تسافر الى بيت الله لان ما في اله حتى يكون له بيت الحج أن تسافر الى الولي فلان وله فيه في كربلاء في قم في المكان الفلاني في المكان الفلاني نعم هذا هو السفر هذا هو الحج كانت بحد يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاذهب إلى الولي الفلاني نعم واخطع بين يديه واسجد له نعم وامشي إليه راكعا هذا هو الحج أما أن تذهب إلى مكة لتقصد بيت الله فهذا ليس بحد شوف الآن طيب اشبقي عندنا يقول والحجب سفرشوه وهؤلاء هم الملاحدة من الإسماعيلية والباطنية ونحنهم، وهم موجودون الآن ولا لا؟ موجودون الآن، موجود الإسماعيلية موجودين والباطنية موجودين والنصيرية وغيرهم، كل هؤلاء على هذا الطريق ولله الله ولهذا تجد رد شخ لسان في رحم الله وغيره من أهل العلم على هؤلاء ردا محفما. شديد الوسائل إن شاء الله بيعن بطلان مذهبيين. إنما هذه هي الفرقة الأولى وتسمى إيش أهل التخيل لأنهم يرون ان الـ أن, الـ أن الله سبحانه وتعالى أن الإيمان به تخييرات فقط ما هو حقيقة. نعم ها إذا أردت أن تبحث عن هؤلاء فارجع إلى الملل والنحل للشرستان. من هو ما رأي في كلمه قال اثنين عندي <تصفيق> نعم طيب اجتماعي فسيؤولون نعم في الصلاه بمعرفه اسرارها والصيام باتمامها والحج بالسفر لا ونحو ذلك وهؤلاء وغابوا هم هم هم مع انهم لان عندهم فينا لا كشاهد مو مقتضى مقتضى حكمه الله البارطه ولا ينكره الا ما الا ما مكابر او مجنون او اهل تخي واهل تخي لا يحتاجون بغض عليه إلا شيء, إلا, إلا شيء كثير إلا, إلا أن إلا لأن نفور الناس عنه معلوم ضارع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أجمعين كم أقسام المنحرفين عن الصراط المستقيم فيما يتعلق, في يتعلق بالإيمان بالله والإيمان الآخر أجاب نعم على التخيل وعلى التوين وهن مقصودة ومرادع وتطلب من كل انسان لما فيها من ترويض النفس والتحمل والصبر والمصلحة وما أشبه ذلك وقسم آخر قالوا إن هذه العبادات لا حقيقة لها وليست مقصودة ذاتها. وإنما تقصد لغاية إذا بلغها الإنسان ها سقطت عنه وعلى هذا فيؤمر بها العامه دون أما الخاصة أما الخاص الذين بلغوا الزروة فإنهم لا يؤمرون بها ولا تصلب منهم ولهذا هم من, هم من حيث الأعمال إباحيون من حيث الأعمال إباحيون يقول لا تصلي لا تزكي لا تصوم لا تحج لا تتزوج اذني بمن شئت والعياذ بالله لانهم يقولون كل هذه التقيدات انما يؤمر بها من العوام الذين لا يصلحون الا بها اما الخواص الذين بلغوا الغايه فانهم لا يؤمرون لأن الله يقول وَاعَبُدْ ربك حتى ياتيك اليقين واليقين هو الجزم لا هو الموت عندهم هو الجزم إلى شك ولا تردد فإذا وصلت إلى هذا الغيء خلاص لا لا عدت ربك كما نقول للرجل استأجل السيارة إلى مكة وهو يريد مكة إذا وصل إلى مكة يبقى السيارة ولا دعوة. دعوه هذا طريقتهم في باب العبادات فصاروا في بلاد الله في الاعتقادات والامور العلميه متفقين على انكارها لكنهم مختلف وهذا الرسل يعلمونها املا اما في العبادات فمختلفون فمنهم من قال انها مراده ومصلحه للخلق عامتهم وخاصتهم ومنهم من قال إنها ليست مرادة وإنما يمر بها العامة ليصلوا إلى درجة اليقين فإذا وصلوا إلى درجة اليقين سقطت عنهم وهذه ولهذا لا نأمر الخاصة بذلك طيب يقول في مجدد درس وهؤلاء هم الملاحظة من الإسماعيلية والباطنية ونحوهم وهم كما قال الشيخ حسام مية أكفر من اليهود والنصارى أكفر من اليهود والنصارى لأن اليهود والنصارى يؤمنون بالله وباليوم الآخر وإن, كانوا وإن كان هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم كافرون بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الاسماعيليه والباطنية وما يشبعهم هؤلاء ملحدون غاية الإلحاد هم يقول وقد وفزاد قول هؤلاء معلوم بضروره الحس والعقل والشر وسمعنا بغرض الحس او ما يضطر الانسان الى التصديق به